بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلقين بترسن لسزاي پر وردگارتان تونك براستي بومالرزي قيامت هستان شتيجي زور گوريا خَرّ سَاتِهِ صَمْنَاكَ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وترى النَّاسَ سكارا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُم بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لو روجده ايو او بو ملرزده بينا بي اعقاد بي لترسي او روجا همو افرته چي شير در كاته ممشي لدمي من دالة كيدايا لأو من دالة شيري بي وەفڕەی دەدات و لەباری دەچێ هەموو دوو جیانێك سکەکەی خەڵچی دبینی وەک سەرخۆشن بەڵام سەرخۆشش سرخوش جنین سزای سەخت و بەتینی خوا وای و ومن الناس من یجادل فی الله بغیر و ویتەبع كل شەیطان مەرید لە مرۆڤەکاندا کەسی وا هەیە وَكُن نَظْرِي كُرِي حارث مُجَادَلَ دكَ الدَرْبَارِ خَاوُ صِفَاتَكَ آنِي بَبِهَزَّان يارُوزَ أنستك وَشْوِينِي هَمُو شَيْطَانِ شِي سَرْكَش دَكْوِي قُوتِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ لَسَدِي نُسْرَاو وَبْرِيَار دراوة که به هر کس خوش بیه، او برایتی گمرای دکات ورین دکات بۆ سزای سزاگری هال جرسایی دوزخ. یا أيه الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم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 للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي خلجينة اگر ئێوە و گوماندان گمان د اندر باری زنده وبونه و او صابزانن براستی ا ما ا و مان درز کرد و خاک طاشان دبن دواتر دەبێتە خوێنی خوین و دوای ئەوە دەبێتە پارچە بیت پارڅه و شکلو شیو چشراو شکلو شیو نچشراو بو او يرونی بکینو بو اوا ولمن دالدان د دا دای هرلین و رای دگرین او بیت سواني بمان و تا چی دیاری کراو پاشان لس چی دایکتان درتان دینین بساوایی پاشان گورد من تا دگن تواوی هزو تواناتان ولو لەو دا هەندێکتان دمریندری و هەندێکتان دەگەێنرێتە ئەو او پری پیری بیک تمن با اوی او نزانه و لبیری نمینه هر چی کدی زانه و دەبینی لە زستاندا دا, دا وش کو بیجیایا إذا كاتباران ما بسرداران زوی روچلې درو ود زوله زوی برز دبيت وزوي زوی درو نه لهمو جوړ جیا ګولې الله هو الحق و انه يحيي الموت و على كل شيء قدير أو يباسك رأ لبل أويد ذل نيابا كخواح قو راستا وبيأجمان مردو كان زندود كاتوا وبيأجمان أوتوا ناي بسرهموش تقداهيا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبراستي قيام الديات برпад به گومانی تێدا نیەو دڵنیاش بن خوازیندووی دەکاتەوە هەموو ئەو کەسانی لەناو گۆڕەکاندا مردون ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هودا ولا کتاب مونیر وە ناو خەلچی کەسی وا هەیە موجادەلە دەکات دەربارەی خوا بەبێ هیج زانیاری و شارەزاییەك و بەڵگەیەك وَبَبِغْتَ بِيْرُن كَرٌ وَلَا لَآن أَخَاوَ ثَانِيَ يَعْطُ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ كَسَيَكَرُو الدَّجَرَة حَقْوَر نَاقِرَة بِأَوْي خَلْق لَرَيْغَيْ أَوْ كَسَلَ و لە قیامەتیشدا پێی دەچێژین سزای سوتێنەر ذلک بما قدەمت یەداک وئن اڵڵه لیسە بظەلام للعەبید پێی دەوترێت ئەو سزایەکە باز کرا کە بە دەستی خۆت پێشت خستووە وە بێگومان خواستەم کار نیە بە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 خوا دەپەرستێ لە قەراغدا لە نێواندا جا ئەگەر توشی خێر و خۆشی بوو دڵخۆش دەبێ پێی بەردەوام دەبێ لە خواپەرستیدا و ئەگەر توشی تاقیکردنەوە و بەڵا بوو بەرەو دوا هەڵدەگەڕێتەوە پاشگەز دەبێتەوە لە ئاین زەرەرمەندی دنیا و قیامەت بووە تەنها ئەوەیە زیان و خەسارەتمەندی ڕوون و ئاشكرا یەدعو من, من, من دونی اللاه ما لا یدور وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. أودّ فارث وأودّ فرستي زجل نزياني بيدقينه ونسود قازان زيشي بيدقينه. تنها أويل الريلادان زردو لراستي. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبس المولى ولبس العشير أو هوارد كاتو دبرستي لكسر كزياني لسود نزيكترا تبشتواني شيء خرابة وتحاوره هاودمي شيء خرابة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. براس تي خوا وانكبا وريا هنا وكردو ساككانيان كردو ديان خات باخكاني بهشتوا كروباركان درون بجيريان دا بجمان خوا ويبي ديكات من كان يظن أن لن ينصره الله في الد. الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فالينظر هل يذهبن كيده ما يغيض هر كسواج من دبادل ببروايان كهرجيز خا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم یا نادات و سرینا لە لدنیا و دوار روشده دبا پتک بسری و ببرزی و حلواسی و ملی پیاکات پاشان حناسی ببرتا تا دەخن چێ، او ساببینی و سرنز بدا و بیر بکاتا و کارە بمکار او رقود توریی لدلی لای لائی و نایهێڵێ، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يريد. أَبَمْ شَيْوَا أَمْ قُرْآنَ مَا النَّرْدُ وَالتَّخْوَارَ وَكَآتَكَانِ الرُونُ وَآشْكِرَانِ وَبِيَقُمَانْ خَوَهَرْكَ سَيْخُوِي بِيَوَيْهِدَاتِ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 کسانی کە بوون بە جوولەکە و ئەستێرەیا فریشتە پەرستەکان وە گاورەکان نەسرانیەکان و ئاگرپەرستەکان زەردەشتیەکان و ئەوانەی هاوبەشیان بۆ خوادانا بێگومان خوا بڕیار دەدات لە نێوانیاندا جیایان دەکاتەوە لە یەکتری کۆمەڵێ بۆ بەهەشت و کۆمەڵێکی تریان بۆ دۆزەخ لە ڕۆژی دواییدا بەڕاستی خوا بەسەر هەموو شتێکدا ئاگادارە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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ آيَ نَدِي كَبْرَاسْتِي سُجْدَبُ خَادَبَ أَوْ يْلَ أَسْمَانَ كَانُوا أَوْ يْلَ زُويدَايَ هَر وَهَارُوجُ مَانْغُ أَسْتِرْكَانُ چیاکان و درخت و جان لبران بەران زۆرێکیش لە همو هەموو ئەمانەی بازاسکرا بۆ خوا سوش دەدەبن و زۆرێکیش سزای بۆ بر دررا لەسری چسپا و هەرکەسێ خوا بێ ڕێز و ڕشوی بکات ئەوە کەس ڕێزی لێناگرێ بەڕاستی خوا هەر شتێکی بێ دەیکات هذانیخواسممانی ختن سامو ربهم بە لەینەکەپڕووکو صَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ أُوْسِهِمُ الْحَمِيمُ درباري في أندرية والجلود وجرم أو إلى ناسك ياندايو فيستكانيشان. ولهم مقام يوم حديد. بوان آمادي جرزي أسني. كلما أرادوا أن يخرج منها من غم من أعيد. و دوقو عذاب الحریق حرکات <تصفيق> بیانه و کبین در و لو دوزخه لبرزوری گرمی دجرین رین و بوناوی و پیان دو تریبت سزای سوتینر این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 خوا ئەوانەی کە و کردو تاکه کان یان کردوا ده خات بهشتانیک رو دەڕۆن، ئەوان دادرون لەو درازین بە ولو بازنی ئاڵتون و مرواری و پوشا لە ده ئاوریشمە ده او ریشما وهدو الطيب من القول وهدو الى صراط الحمید او بهشتیان رنمونی کراو بو او تایی کراستو جوانا لا ایله ایلا الله هروها رنمونی کراون بو ریگی خوای سپاس کراو ان...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 بێگومان ئەوانەی بێباوەڕ و بەرگری مسلمانان دەکەن لە ڕێگەی خوا و لە ڕۆشتن بۆ مزگەوتی بە ڕێز و پیرۆزی کعبە کە ئەوێ مادانا و بۆ خواپەرستی بۆ هەموو خەڵکی یەکسانە چ ئەوانەی لەوێدان یا لە دوورەوە بۆی دێن و هەر کەس بوێ لەوێ لە کاعبە لە حەق لادا بە هۆیستەمکردنەوە پێی دەچێژین سزای ئازار وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ شَيْئًا الْبَيْتَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بيري أمبخار وكاتي دياري ما إبراهيم عليه السلام جيگاي كعباء في هيدش تيق مكرا هاو بشمو ما لكم كاعبية باك بكرا توافكران وبون ويشقران بابيو كرنوش بران وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وزار بدبنا وخلتش دابو حد كردن دیم بولاد بو حزب پیادو بسوار همو اشتریشی لاواز لبر اوی کله همو رقایی چی ودن. دین لیشهدوا منافع لهم ویذکو اسم الله کی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمت الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تا آمادهي زورها سود وقازان زي خوايان ببن ونائوهي خواب ببنكاتي قرباني سر دبرن لروجاني چي لسر او آجلاني خوابهي داون جالو گوشت قربانيان بخونو در خوار دي نداران و هجاران بدن مَن يَقْبُو تَفَتَّهُمْ وَيُنْفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سربريني قرباني سلكو بيسي مونيناغ لابن بخويا نوا ونزر كانيا توافي كان بدوري ديرينو بنرخدا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يثلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أمي بيشو باسي جا هەر کەس بپارێزێ و بە گەورەی بگرێت خوا او بۆ خۆی چاکترە لای پەروەردگاری وە گۆشتی ئاژەڵ مەڕ و بزن مانگا و مانگاو وشتر بۆ ئێوە حەڵاڵ کراوە بو لەوانەی بۆتان باز دەکرێت وەک مردارۆە بوو کەواتە دور دوور بخەنەوە لەو پیسیە کە بتەکانتانە هەروەها خۆتان بپارێزن لە قسەی درەو ناڕەوا هُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ قَرَدَنْ كَزْبَنْ بَوْخَوَا خَوَتَنْ لِهَمُو بِيرُ بَاورَيَ چِيلَارِ دور بگرن هاو بش مەبن بۆ مبن بو خوا، جا هر کس هاوبەش بۆ بو خوا ئەوە او وقت او لە ئاسمان کەوت بێتە خوارەوە انجا بالندل هوا دابا پلا بی فرینه، پارچە پارچه یا بایەکی چی تون بی باد بو دیگه چی زور دور ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ أما كباز كران مونيها وبجدانان بوبو دروش مكان آيني خوابا قورا راقره جاب راستي أو كارا لخوا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ بو ايوه لو اعجلانه دا تنسود ورگرتنه اكيه وكس واربون خواردني شيريان تاكاتي دياريكراو بو سربرينيان تاشان شويني سربريني اوانا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المثبتين وبو همو أمتي قرباني كردن مانداناوا بو اوينهوي خوا بنكاتي سربرين لسر او اجلاني خوا بيداون انت دا خواي اي و پرستراوي شي تنهايا كواتا تنهاملكتي اوبن ومجددب ملكسان خو زانان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصادرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون.أواني <تصفيق> هركاتي ناوي خابرة ضلكان عند قران لسر عند بيلنا خوشي. وَبَذِئْ هِنَرَانِ نُوجَكَانِيَان وَأَوَانِي لَوْ رُزْ قُرُوزِي پِمان دَاوُن دَبَخْشَن وَالْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قِنْ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أو اشترا جورو قلوانة دبرين لبيت الحرام سر دبرين إيما كردمانة تدرش مي خواب بو, إيوى بو إيوى لوان کەواتە کاتی کردنیان با قربانی ناوی خوایان لسر بێنن لە دا لەسەر سیپل وستاون و دستی و تو لبروی حشتر بپیو سر دبر رید زا کاتیگ اوت نسر زوی بطنیج دا کاتیگ جیانیان درچو او بخون و درخوار دی هزاران و سوال بدەن، بدن آبو زور او مالاتان من بوئی و رام هیناو تا سپاس بن بۆ خوا.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 بلاهم أوي بخوادقة تقوا وباريس كاري إيه ويا أبو جورة أو مالاتاني بو إيه والرامهينا وبو أوي خواب بجورة بجرنيادي بكن لسأل أوي رينموني كردون ومش دبدبة تاك كاران إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور براستی خوا پشتوانی دەکات لەوانی کە بڕوایان هێناوە بێگومان خوا خۆشی ناوێ هەموو خیانت کار و بێ باوەڕ و کافرێ و دل الذي نی قتنبي أننهمم غلی و وإَّ اللهها على نصرهم سرورییم لە ق دیر جەگو و جهااد ڕێگادرا بە ئەو لەگەڵدا دەکرێ.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 ان الله ل قوي عزيز اوان کدر کران لمال ولاتیان بنا حق <تصفيق> تنها گناهیان اوبو کدیان ود پروردگار من خوایا واگر خوا خلطی لنو نبردا هندی چان بهندی چان بیگومان در خندرا ویران دکرا دیر خلودگا وکلیسا او کنيسا او مزګو تکان کیادی خوالو پرستگای نه دازور و بیگمان خواه یارمتی کسانی اداد سریان دخات که یارمتی دینی خواددن براستی خواب هیزو بالا و بطوانای الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وللله عاقبة الأمور. أواني أجرد الصلاة ما في دان للزويدة. بساتين ويجب زيدا. و zakat دنوا فرمان دن بتكو. هم وكار تنها بد سخوايا. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فقد كذبت قبلهم قوم اگر بی‌باوران تو بدروسند زان نو باورت پی ناکن او بی گمان پیش آوند باور یا نکرد و پیغمبرانیان گلی نوح و عاد و سمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت ثم أخذتهم فكيف كان نكير وقلي إبراهيم وقلي لوت حروها ياراني مديان حوزي شعيب وموساج بدروزن زانراو انزابو ماويق مولتي بباورانم دا دواتر طولم لسندن زادسون بو بقجاتوني اعملوان فكاين قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد إن <تصفيق> أمشاران الدواري خان وكاني كوتبون بسرسربان كان ياندا وتندها بير بيخاوان بون ولكار كوتبون وتندها كوشتي برزو بلند بيخاوان بون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دئآء أوان بزوي دانجران تاضلي أنهب بير بيبكنوا لويرامبونا يا جوي أنهب جوي بيبكرن بوراستي لراستي ذات تا, تا وكنشفر نابن بلق أودلا نشفر دبن كاندان. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَأَوَانْ بَقَلَ دَا وَيْسِزَادْ لَيْدَكَنْ لَكَاتِيكْ دَا هَرْجِيزْ خَافِتْوَانِ بێگومان روزیگ لای وردگارد وک هزار سال وایە لو سالانی ئێوە دەیژمێرن میرن وکأین من قرية امليت لها وهی ظالمت ثم اخذتها وإلي المصیر وخلچی چندها شارو دیها بون مولتم دان کستم کار بون لپاشان طولم دیسندن بردن وهر بولاي من دغرينا قل يا ايها الناس انما أنا لكم نذير مبين بالله أي خالتينا بيومان من بو اي وتنهات السيناري شي اشكرام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ان ذا أوكسانى بروايًا هنا وكرد وتك كان ينكر بوأوانى لخوجبون روزيه شيتاك. والذين سعو في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم واواني حول يندا وبود جاءت اتكانيما نتوانو دستفتان اوانهها وليدو زخن وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى يلقي الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم وايه ملفشتو نما النار وهز روا نكراويا بيغمبريك مغير هركاتي قراني دخوين تا خالق باوری پینه هنن انزا لای دباد پوتصالی دەکاتەوە ئەوەی شیطان داویتی بجوی خلق دالکاتی قرآن خویندنی پیغمبر دا صل الله علیه و پاشان خوا خواه آتکانی خویدتس پینه و خوا زانای درستا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد نبر أوي أو قماناني الشيطان دي خاتدركان خوادي كاتهوي تاقي كرنوب وأواني نخوشي لضليان دايو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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَبُؤَوَيْبِ زَانَن أَوْ كَسَالِكَ زَانِيَارِيَ فِي <تصفيق> دَراوَ بِغُمان قُرْآنَ رَاسِيَكَ لَلَآنَ فَرَوْدِكَ ارْتَوَى تَابَ وَرِيبِين بِدَوَام بِنَسَرِي وَظَلَكَانَ وبيجمان خوا هدايات داري او كسانيك باوريان هناوا بصري قيراس ولا يزال الذين كفروا في مريته منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم بردوام او كسانيه بيباورن دان تا لنا کودا رج دوایی خیان دەگرێت یا خیان دەگرێت دید بۆیان سزای رج چین زوکو به خیر. الملک یوم لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. د صلاة پاشایت لو رجدا تنها بو لنيوان ياندا دا دوري دخات انزا اوكسانيبا وريان هينا وكردا واتا كانيان كردوا لبهشتاني پرناز نعمتان والذين كفروا وكذبوا باياتنا فالائك لهم عذاب مهين واوكسانيبا وربون واتكان ايام بدر <تصفيق> وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ وَأَوْ كَسَنِي كَوْتِيًا كَرْدُوَ لَرَيْقَ پاشان کوژران یا مردن بێگومان خوا رزق و ڕۆزێیەکی چاچیان دەداتێ و بێگومان خوا چاکترینی رۆزیدەرانە لە یدخلەنەهم مودخلا یەڕدەونه وئن اڵڵاه لەعەلیم حەلیم سوێن بەخوا خوا ئەوانە دەخاتە جێگایە کە پێی ڕازی دەبن وە بێگومان خوا زانای لەسەر خۆیە ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورٌ امي باس مانكر بوتو هر کس تولي بسنه لداز دریجي کر لدواء أو زاري شي تر دزريجي بكري تا سر او بيگومان خو يا متي خات براستي خو تا فوشي ڪري لي بردوء ذلك بان الله يولد الليل في النهار ويولدها النهار رف الليل وان الله سميع بصير ام <سؤال> سرخستنا لبر اوية براستي خواه وان دبدا صلاة شو دباتنا روج وكاتي شود دريشتر بيد لروج وروج دباتنا شوه وبيقمان خواه بي سريبين ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أمل برأوي براستي هرخاها قراستا وبگمان اوي ذگا لخواها واري لذا كان ديفرستان هرأب طالنا راست وبرأستي خواهر خوي برزو بلندو گوريا أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةِ إِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيرٌ آيَنَا بِي نِكَ بَرْعَسْتِي خوابَ رَنْدُوِيَتِ لَآسْمَانَ وَبَرَانِ بأجمن خاورت بيني آجاي بهاموشتيك له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد حربوا أو أويل آسمان كانوا أوجل زوي دايا وبراستي خواهر خوي بين يازو دولة مندي شايستي سفاسه ألم تر أن الله سقر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف ئایا بینی براستی خواه رامی هینا بۆتان، هەموو همو اوشتانی لزویدایا و کشتی رام هینا و دروات بناو دریادا بفرمانی او و آسمانی راجیر کردووە تاکو نەکەوێ بسر زویدا مگر بفرمانی او براستی خواه دلسوز و میهرەبانە بەرامبەر بە و هو احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور واوزاتك كجانبي بخشي ولسرتاي دروس كردن تانوا دواتر ده تمرينه تا شان زندوتا دكاتوا بيگمان خال چيز ورنا لكل امه إن جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بو همو أمتك شريعة برنامك مانداناوا أوان كاريان پير کردوا كواتنا بي خاوان آي نكاني تر لكاري آي نكدا چي شو آجاود لقلتا دروسكن و تو خلق بانق بكبولاي پروردگارد بي گمان تو لسر آي نشي راستي و إن الله أعلم بما تعملون جا اگر مجادلين لقلدا کرديد توش بل اخوا خوي تاق زاني باو کردواني اي وديكن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 إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسيد <تصفيق> آي نازني براستي خواد زاني بهمو أوشتني للأسمان زويدا يا بيجمان أوي باسكرا لكتابي لوح المحفوظ دايا براستي أم زانيار باسكرا بلا إخوة وآسана ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس له به علم وما للظالمين من نصيب. أو عند ذكر <تصفيق> وَبَوْصْتَمْ كَأَنَّ نِيهِ زِيَارَتِي دَرَك وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَثُونَ بِالَّذِينَ يتلون عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل افا انابئكم بشرا ذَالِكُمْ ذلك ان اللَّهُ الَّذِينَ الله الذين كفروا وبئس المصير وكاتي بخفي اندريت وبيان نشانرون كاني ائمه لدمو ثاوي او كساني بباور دبيني رقرجو كاتكان ايام بسرد دخ بيني تو اي محمد صلى الله عليه وسلم بل اي هوالتام بدمئ مبخره بتل وروق رجوتوري اي واتيا جري دزخه كخواي جوري بليني داو كساني كبيبا ورا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 نمونەیەک هێنراوە و جاجوێی بۆ بگرن، بێگومان ئەوانەی هاواریان لێ دەکەن لە زیاتی خوا، هەرگیز ناتوانن مێشێک بەدیبێنن، هەرچەند هەموو شیان بۆی کۆ ببنەوە، و ئەگەر مێشی شتێکیان لێ بفرێنێ ناتوانن لی بسێننەوە داواکار و داوا لێراوناتەوا و بێدەسەلاتن ما قۆدا و ما هە حەوا إن الله لقوي عزيز اوانبوشي ويبيست ناس النيا الناس وبغمان خواب تواني بد الصلاه الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير خوال فرشتا کان دا فروستا دا هل دب جيرید هر و هال خلق چیج دا خوابی یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الامور خواه آگادار باویل بردمیان دا ڕووی داوە دا و لە و یو دوا تر رو دادات و همو کارکان هر خوا اخواد يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. أي أوان كباورتان هنا و كرنوش سجد برنو برد قرطنب بفرنسا وكاري تاج بكن بوأوي رزجار بن. وجهادوا في الله حق وجهاده.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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير زهادو تيكو شامكا لپيناوي خدادا بوشيوي شياويتي أو ايويها البجارد وبوها القرطني أم آينا ولا آينا هيتس كاريشي قرسو قراني لسرداننا عم اینی ابراهیم بواتانا خوا پیشتر ایوی بمسلمان ناو ناو ولم قران اجدا تا پیغمبر ببد بشاید لسره ایو ای وجب نشاد لسره خلکی کواتب تاچین و جکان تامکن زکات بدن وتنها پشت بخواب بستان چونک هر او پشتوان تانا ای چن پشتوان و یار مت دریشی